ولا جئنا هدى من رب من الناس من يستهيله والحديث ليضل عن سبيل الله بغي Amen. Oh, no. Si Oon i aswota a shirt siach هو العزيز الحكيم <تصفيق> اذَا قُلْتُمْ مَاذَا أُرِيدُ مَاذَا قُلْ لَهُ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ مِن دُونِكَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُكُمَا مَنْ حِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَلَقَدْ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ يَسْقُفُنَا مَاءَ صُلِينَا إِيَّاكَ كَفَرَ فِينَا am oh, i v o فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَانَ فِي غَفْلَةٍ وَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّطِيفُ قالوا وكيف تصنعون فيا ما يني امش ولي والذيك لان نن انام الى ثم الي موعدكم فسنبعكم بما كنتم تعملون يا بني إنا ينتكم قال حربة من, من خوزل فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض بها الله إن الله may I I'llfu milk all وتمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مهتاد فخور وقد في مشيك وضرب المعوق صوتك إن انكر اصواتين صوت الحمير لم تروا أن الله سقل لكم ما في السماوات وما في الأرض وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ في ضيع وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِعُوا مَا أَنفَقْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَانُوبًا ۖ تَنفَعُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ ولئن سألتهم من خلقت قالوا أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر والبحر يمد أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم وعليكم sum pum illa Thank mm -hmm. you. وما يجحد بآياتنا إلا كل قدّار كفوه يا Yn yw'r hyn, yw'r hyn, yw'r hyn, yw'r hyn, Oh, mm -hmm. no.